إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان, صنوان, وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل